وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فزية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فطيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزا